إِن شَاءَ نَخْفِفُ بِهِمُ الْأَذَى أَوْ نُصِيبُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ولقد آتينا داود منا فضلاً يا جبال أوبي معه والطيير وألنا له الحديد أن احمل سابغات وقدر في السرب واعملوا صالحاً إني بما تعملون بطير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 فلما قضينا عليه الموت ما دل لهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من شاته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهمين